والصلاة والسلام على المبعوث بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فتح الله به أعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا هدى به من الضلال وأرشد به من الغواية فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم واستقام على شرعهم إلى يوم الجمع والدين عباد الله من أعظم ما تقاس به المجتمعات في رقيها ومن أعظم ما تشاد به الحضارات وتبنى به الأمم وتقوى به الشعوب اعتناؤها بأمر الناشئه واهتمامها بالأجيال تأصيلا وتخطيطا وتنفيذا وتنزيلا وحاجتنا لتربية الأبناء على الإسلام حاجة ماسة وضرورة ملحة والسبب لذلك ما نراه من تخطف واردات الحضارة واجتياحها لكثير من مفاهيم أجيالنا حتى صار بعضهم مسخا لا يمت إلى أمة الإسلام بصلة وهذه المسؤولية في المقام الأول هي مسؤولية المربين من الآباء والأمهات والاساتذه والمعلمين في المدارس والجامعات وكافة مؤسسات التربية والتعليم مرورا بالمساجد والعلماء وأصحاب الشأن والمختصين في باب التربية أن يعتنوا بالأجيال وأن يهتموا بالشباب فهم الرصيد الأعظم والثروة الأكبر والكنز العظيم الذي ينبغي أن نحافظ عليه من الذي يدافع عن البلاد إذا اجتاحها عدو شبابنا من الذي يحمي الديار من الذي يصون الحرمات من الذي يدافع عن المقدسات إن لم تكن هذه الناشئة التي تنشأ وتترعرع وتتربى على القيم والأخلاق منذ الوهلة الأولى عباد الله ما تغني الأجساد والأبدان بلا قيم ولا إيمان وماذا تعني الصور والأشباح بلا عقول ولا ارواح وماذا تعني القوالب إذا فسدت القلوب وماذا تعني المباني إذا انهارت المعاني ينبغي أن نعتني بشبابنا وأن نهتم بأجيالنا وأن ننشئ أبناءنا على الإسلام وهذه مسؤولية أخلاقية شرعية عظيمة يقول فيها الباري جل وعلا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره ويقول جل وعلا سبحانه وتعالى لا وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ويقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأبو راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن أمر الناشئة وإن أمر الأجيال مسؤولية وأمانة في أعناقنا جميعا هذه نعمة أعطاك الله إياها ووهبك إياها يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة وهبك هذه الذرية والنعمة فعليك أن ترعاها وأن تحفظها وأن تصونها وأن تكلأها وأن تتعهدها وأن, وأن, وأن, وأن تمشى أمام عينك ولكن أن تنشئها على القيم وعلى الأخلاق وعلى المبادئ الفاضلة وعلى المثل وعلى, وعلى القيم ولكن ثمة إشكالات تربوية تعاني منها المجتمعات ثمة إشكالات تربوية تعاني من المجتمعات وتعاني منها الأمة على مستوى الآباء وعلى مستوى الأبناء في فصام بينهم تحدثنا في خطبة عن برّ الوالدين وتحدثنا عن عقوق الآباء وفي هذه الجمعة وبكل صراحة سنتحدث عن ظلم الآباء كما أن للأبناء عقوق فإن للأبناء ظلما كما أن الآباء الأبناء عقون فإن من الآباء من يظلم وأكبر الظلم أن لا تربيه على إسلام وأن لا تدله على خير والا تكون له في الخير قدوتها هذا من أعظم الظلم وللأسف الشديد لو أردنا أن نتحدث عن بعض إشكالات التربية الإسلا... الإسلا... تربية الأبناء وفق الإسلام سنجد الخلل في أمور أول هذه الأمور انتشار عقوق الأبناء دليل على سوء التربية شاء الناس أم أبو؟ انتشار عقوق الأبناء دليل على سوء التربية لو أنك قلت لي ولدي لا يحترمني أقول لك ماذا علمته وكيف تتعامل معه نعم سلوكه مشين نعم هذا السلوك مرفوض اسلاميا. ولكنك ملهم ملام على قدر معين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابن حبان في صحيحه رحم الله والدا اعان ولده على بره الوالد العاقل لا يشتكي من العقوق لأنه يحتوي طيش الشباب فلو راى الولد يتزهج ويشيح بيده صبر وتكلم معه في الوقت المناسب وحاول أن يتقرب إليه بألوان القربات لو أحس أنه لو أمر ولده بهذا الأمر فإن الولد لا يطيقه ولن يطيعه فعليه أن يترك هذا الأمر رحم الله والدا اعان ولده على بره الوالد العاقل لا يكلف الأبناء شططا مستغلا سلطة وسيف ما منك لأنه يعلم كيف أنها تهز الولد وكذلك الام العاقلة لا تستعمل هذا السيف المسلط ما عاف منك وهذا يقلب كيان الأبناء ويجعله في ضيق دائم كيف يعيش ويمارس حياته؟ وقد سمع بأذني والده يقول له ما عاف منك لماذا تسرعون إلى السوء ولماذا تبادرون إلى استعمال هذه الحقوق بنوع من التعسف ونوع من التسلط؟ نعم هذا مرفوض رحم الله والدا. اعان ولده على بره تساعده يبرك ومن هذا ان تسمعه ان تسمعه وهذا مفقود ان تسمعه كلمات الثناء والشكر جاب لك مويه ما تقول مجبور قل لي الله يبارك فيك يا ولدي ربنا يديك في مرادك في كوز مويه هذا له فعله وأثره أبوه خدمته يقول لك عافي منك يا ولدي ما قصرته ربنا يزيدك أقل ليش يقول له جزاك الله خير في أبا لا يشكره والله ما يشكره تعمل له أي حاجة يشوفك مقصر ويقول تعملت عملت حاجة يقول لك أنت عملت حاجة أنا كنت بسوي أبوي كده وكده وكده يأخذت زمانك وزمان أبوك ما زي زمان الشعب ده حس الآن جاء ناس كمبيوتر وناس اتاري تقول لي ابوي زمان ابوي يقول لي انا كنت مع ابوي ما بقنف في العنقريب انت ما بقنت بتقنف في العنقريب لكن هو بقنف معك تصورشنه يقول لك يا ز... يقول لك زمان ويقول لك حاجة يشوف الناس من اشكالاتهم المعاصرة انهم يبكون على الماضي حس الناس الان مش قاعدين كويسين يقول لك ايام الدنيا بخيرة ايام الدنيا بخيرة امتين لما كنا بنجيب للرغيف بصف والله انا بتذكر ابوي كاميرا السلي امسى اجيب الرغيف العشاء القص، القل الفرن يقول لك بيعجنوا فيه والله العظيم بخدت الكيز بتاع العيشة البشير فوق العيش اخدت في الوقت لانه بعد ساعتين يقول لك تعال اخدت في الوقت اخد فوق حجر ده الحجز ده حجز كده حسه العيش يا زول عيش ريجيم وعيش لبناني وعيش تركي وعيش ايطالي ويا زول الشرقت يقول لك ايام الدنيا بخيره في ناس ايام الدنيا بخيرة البارات يقول لك ايام الدنيا, بخيرة. البارات الدنيا بخيرة. خيرة وين؟ وهكذا البنزين حاجة لكن حس اي حاجة متوفرة لكن ضمير ما في وانا عارف هم يقول لك الدنيا بخيره لما كان البنى آدم بنى آدم عنده قيمة لما كان في نزاهة وفعلا أنا أعترف ديك أيام الدنيا بخير ليس في الخيرات المادية ولكن في قيم ومعاني الدعارة عند محلات محددة ما في أي محل مشاعة الآن العربات المظلله والشجق المفروشة وكحدث ولا حرج فعلا زمان أيام الدنيا بخير لما تاخذها بمنطق ايام الدنيا بخير. حاسس السودان ده ما واسع مليون قالوا كده انا قايلت ما مترته لكن مما سمعت قالوا السودان مليون ميل مربع متر ما مترته لكن البلد واسعه مليون ميل مربع البلد دي مش واسعه ناس في تشد معارضين وناس في فرنسا معارضين وناس في لندن معارضين وناس بره السودان معارضين وناس في اسمره معارضين يا ناس مليون بين مربع بالشلكم كلكم بالراحه لكن البلد واسعه والنفوس ضيقه عشان كده مش مسلمين يا خنا صار المعانا في البلد خلون المسلمين متعيشين حصل المسلمين في السودان متعيشين اي ذول في جهه وناس يحملوا السلاح وناس يقوضوا النظام من الداخل واشكالات ومشاكل لعمرك ما ضاقت بلاد باهلها ولكن اخلاق الرجال تضيق البلد ما ضيقه بالشير والله كان جلس حركات المسلحه كلهم والحكومه والمعارضه وجابوا لنا ناس ثانيين من برا السودان قعدوا معانا البلد بالشيله اذا قالوا بسم الله لكن فعلا البلد ضيقه ضيقه باهلها وضيقه بنفوسهم فالوالد ينبغي ان يراعي الفوارق الزمنيه والعصر الذي هو فيه لما يتعامل مع ابنائه قديما علمونا يقول لك كان كبر ابنك خاوو تعامل معه ليس من منطلقات الاوامر ومنطلقات النواهي يا يعمل يا ما يطيع يعني عندي فكراي لا اخيو خاوو خاوي يعني اعتبره زي اخوك خلاص بقى طولك بقى يلبسك يلبس جلابيتك وبنطلونك وقميصك هذا دار تعمل شنو؟ دا لو عملت اي حاجه بتفقده واياك ما في اب عاجل بيطرد ولده برا البيت شوف اي زول يقول لي انا طردت ولدي ده زول ما فاهم تطرد عشان الجريمه تزداد الان اخلاقو سيئه طردته معناه مخدرات معناها انحراف كامل معناها جريمه معناها ضياع خلي قدام عينك اخير يكون فاسد قدام عينك مما يكون فاسد بعيد منك لانه كان بيجى فاسد بعيد منك ما هيكون في خطوط حمراء اما معاك مهما فسد السجارة بدسة التنباك بتاع التنباك بدسه بيعمل بدس لكن لما تطرده تطرده كيف كيف ستنصل من هذه المسؤوليه وهل ترضك له من البيت حل فبالتالي ينبغي ان تحتويه انت كبير هو صغير تجربتك غير تجربته انت عمرك خمسين سنة هو عمره سبعة عشر ستعشر سنة ولدك ولدت من ظهرك مجبور عليه ما عندك طريقه الا تحتويه ولذلك كثير من الاباء اذا جاءوا وشكوا الي عقوق ابنائهم يقول له الولد قال كده ودار يمشي يعرس وغصبا عني اقول له الجهة الدار يعرس فيها عندك على اعتراض يقول لا ايه عندك على اعتراض أسرة ما محترمة أقول لي خلاص أكسبه أسوقه أخطب له في أسرة محترمة وعرس له أنت بدل ما يمشي عرز براك يعلز براك وفي النهاية يتحمل التبعات والمسؤوليات من إشكالات التربية اهمال الجوانب الروحية والشرعية في التربية منذ البداية ولذلك الآباء يختزلون التربية في مطعم ومشرب وملبس دي التربية تجيبنا الهدوم هدوم العيد هدوم المدرسة تأكلوا تشربوا عياء تعالجوا تود الدكتور تدفع للرسوم بتعمل مجلس الآباء بس دواجب نعم والوالد العاقل لا يضن على أولاده بالمال ينفق عليهم بساعة صدر ولكن ليس هذا وحده ليس بالخبز وحده يحيى الانسان ممكن تعمل له حاجة. وين الاخلاق علموهم الدين واهدوهم الى الكتاب واربطوهم بالسنه وكونوا لهم في الخير قدوه عودوهم على فعل الخير للغير عودوهم على عفه اللسان وسلامه اللفظ بعدا عن البذاءه والسباب والشتم علموهم الشجاعة وعلموهم الكرم وادفعوهم نحو المعالي هذه هي مسؤولية الآباء يعجبني أب رأيته في مسجد قام واحد بعد الصلاة يشحد عادي جدا الناس في السودان يشحدون عادي حتى صرنا لا نميز بين الصادق والكاذب ما بتعرف الصادق منه والكاذب منه في زول اتعود الشحدة ده كان الدؤ أفسده لأنه إذا اديته حيستمر ان يجد مال سهل بغير تعب. بعد ده حيمشي جامع تاني يا يحكي نفس القصة يا يجيب له قصة تانية ويحوم الجوامع جامع جامع وشايل له فترة كويس في, في ناس ما صادقين وفي ناس صادقين الميم كنت في مسجد واحد جام شحد يعني قدم نفسه بعد الصلاة ودي شيء طبعا صعبة كونه زول يجيف يقول للناس انا محتاج دي دي يعني مسألة في غاية الصعوبة ولو ده التعريفة في غاية الصعوبة خط نفسك محله بتقدر تجيب بعد الصلاة في يوم من الايام تقول للناس انا عيان وعندي وعندي وعندي وقلموا لي بتقدر يعني المساله في فيها صعوبه الشاهد وين في ابو جاعت في الصفوف الوراء ومعاه شافع ولده قدهه جروش قال لي امشي قدي الولد مشى وادى السائل سواء كان صادق او كاذب في النهايه هو نيته ان يعطي لله وربنا يتقبل منه ان شاء الله اعجبني هذا السلوك ادى ولده عشان يمشي يدي يعلم ولده الانفاق ويعلم ولده الكرم ويعلم ولده العطف على الاخرين منذ الصغر انه سلوك حميد ومسلك طيب في التربيه فبالتالي اهمال الجوانب الروحيه والايمانيه في التربيه بعدم تنشئتهم منذ البدايه على الحلال والحرام وغيره ثالثا من اشكالات الاباء معلش هكلمكم بصراحه من اشكالات الاباء ما الجمعه الفاء قبل اتكلمنا عن القبلة قبل الفاتحة اللي صليناه هنا تكلمنا عن المسلم مع والديه هذه الخطبة عن المسلم مع أولاده كيف تكون مع أولادك مسلم التدخل في كل صغيرة وكبيرة في شؤون الأبناء جيرات وداريجرشنو ادخل فيها ما ادخل خلي بي رغبته اديه رايك ولو والله لو مشيت أدبي أحسن أنا برا إنك إنت تمشي علمي أحسن بعد ذلك تخلي له الخيار قال لي دار أدبي تقول له إلا علمي تبقى دكتور كسر رقبة لا بيبقى دكتور لا بيبقى حاجتان يا رايش شنو ما ينفع كده ما تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في شؤونهم والله الكلام بقوله ده على للشباب في جرح عارفوا ليه لأنه شكواهم يقول لك طبعا ما عنده كلام مع ابوه ابوي يقول لك اسمع اها داير اقدم داير اعمل يقول له قدم كده داير عرس ما تعرس من ناس فلان عرس فلان ما داير يقول له بس كده بس كسر سرغبه ما بينفع ما ينفع حتى البنات لا يجوز اجبار البنات على الزواج مما لا تريد لكن انت عندك حد شرعي الجهه تكون جهه سليمه يعني البيت ما عندك علايب كويس؟ والجهة ما عندك علاء بعدها انت تدعو توجيهات عامه اقول يا ولدي عرس ما بنتدخل لكن تكون من اسره محترمه تكون بيت مؤدبه يكون خلفيات كويسه تدو عمومات بعدك لما امشي يخطب شوف المواصفات اللي انت اديت له العامه منطبقه ولا منطبقه اذا منطبقه بارك له وامشي معه ومشي قدامه باختصار ما تخلوا أولادكم يكرهوكم كلام شين مش كده ما تخلوا أولادكم يكرهوكم ما تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياتهم اعطهم الكليات وتابع وأشرف على تنفيذ هذه الكليات ولكن ليس بالضروري إنك تتدخل في كل صغيرة وكبيرة الاستبيان الذي عملناه جيد أنا أشوف بشوف. الاستبيان ده نتيجة جيدة جدا السؤال الاول الوالد يتمنى ان يكون ابناءه افضل وهذا يجعلهم يدخلون في تفاصيل حياتهم يعني ابو لما ندخل ما قاس بذرك هو شايف كده احسن لك. هذا تدخل قد يتحول الى تسلط مما يدعو الابناء للمطالبة بالحرية في الاختيار فهل يجوز للوالدين التدخل؟ هذا التدخل وبشكل قرارات طيب آه. اللي بيعتقدوا انه الآباء بيتدخلوا في شؤون 97% من الناس اللي عملنا لهم الاستبيان نسبة كبيرة جدا 97% من الشباب مش الشباب الكبار انت وكنت تكون كبير بجنات ابوك حي بيشعروا تبعوا تسعين في المية منهم انه اباء بيدخلوا بيصورة مباشرة لكن العجبني في الاستبيار شنو العجبني الذين يعتقدون ان اباءهم لا يساعدونهم على برهم يعني ابوك بساعدك تبر ولا بساعدك حداشر في المية قالوا ابانا ما بساعدون انهم برهم طيب السؤال المهم هل بتشعر بكراهيه تجاه واحد من والدك الحمد لله 3% بس قالوا بيشعروا بكراهيه تجاه واحد من والدين البقية كلهم قالوا بعد تدخل ده نحن برضو ما قاعد نكرههم وده جيدة لكن كونه 3% معناه 10 نفر 3% الاستبيانة عمل على 300 نفر 3% من المصلين بيروا انه من كثر تدخل آباء في الأمر كرههم وانا اود اقول لهم ينبغي ان تعلم ان تدخلهم مهما كان خاطئا هو في ادق التفاصيل انما لان هذا في ظنهم هو مصلحتك ولذلك فعلوا هذا اذا الاشكال الاول من اشكالات التربية التي ذكرناها ان عدم إعانة الوالدين الابناء على برهما اثنين من الاشكالات إهمال الجوانب الروحية في التربية وإيقاف التربية واختزالها في المعاني المادية فقط ثلاثة التدخل السافر في جميع الشؤون وذي خطيرة جدا من اشكالات ظلم الاباء للابناء التفريق بين الابناء ولي طبعا ما منطقية انت ولدتهم من كلهم قدامك تميز ناس على ناس ده شو ده على تعي يا اب على تعي التفريق على نوعين تفريق بين الابناء عموما يكون عنده في الأولاد محددين الأولاد نقصد بين البنات والأولاد الذكور والإناث يكون عنده جزء ديل مصطفيين ديل كان عملوا أي حاجة نشوفهم ما عملوا حاجة حتى واحد قال لي قال لي جسف ثاني قال له الله شيخنا أنا أبوي ده بحب أخونا الصغير أو أخونا الكبير ما مذكر كويس قال لي نحنا وأنا وأخواني نشتغل ونجيب له وداك ما بيعمل اي حاجه ولا بجيب له الحبه دي قال لي احنا نجيب ويشكر ذاك ويدعو له ذاك نوقف وترى انت عملت ليه عشان هو ولا الله ده الشكر يعني قال لي والله الشكر بريحني حكينا شان ابوي وترى الله اديه وخليه يشكر ذاك في قيامه وفي رب عالمين تخير يعني اثنين يبروا سوا يشكر واحد والثاني ما يشكره. ده لو مردود سلبي جدا على نفسه يا أخي. لأنه في النهاية هو حجر حجر يعني يخ بشر لحم ودم وعصب وأحاسيس ومشاعر سيتعلم. شوف التفريق ده وأسوأ التفريق الذين يميزون الذكور على الإناث. وده كمان أسوأ. وحتى الجو بعامل الأولاد الذكور معاملة راقية والبنات يسمعي في اظانه يقول له اص ما بتفيد بيجي سوقه تمشي حقه الناس التانين بليده فهم ده يخدع جاهليه دي اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب ساء ما يحكمون واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت تفرق بين البنات وال... وال... وال... وال والبنين هذا حرام لا يجوز بل تربيه البنات والاعتناء بهن ثلاثه او اثنتان ضمن له نبينا صلى الله عليه وسلم الجنه بالمناسبه اديك قاعده عجيبه في الاسلام تجاه الابناء ري عاطفي لا حدود له وتدفق قيم واخلاق رفيع في الغرب الولد في كنف ابيه 18 سنة سواء كان بنت ولا ولد 18 سنة ثاني بعدين يشير شنو يشير شيلته لكن تعال شوف هنا البيت قدر ما تجنب وقدر ما ما يجي عريس ابوه ما يضيق بها ما يضيق بها ذرعا ما بقول لي يا أخي عريس ولا شنو ما يقول له كده ما بقول لا انت عنستي ما بقول لا كده معه ما ما, ما عنده مشكله اذا تزوجت وزوجها مات ترجع لابوها ده في بلاد الدنيا ما في الا في المسلمين ترجع لابوها وبكل مسؤوليه وبكل جدارة يتحمل التبعات كامله حتى لو جابت بي صغار بدون ورجعت بي صغار ورجع يربيون إذا طلقت لذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري عند البخاري في الأدب المفرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسراقة ابن جعشم قال له ألا أدلك على أعظم الصدقة قال بلى يا رسول الله وفي رواية من أعظم الصدقة قال بلى يا رسول الله قال ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك أنت عظيم يعني بدتك رجعه لك أها تقول لا اسمعي أنا ما عندي طريقة طيب وهي وأنت كاسبها في الغرب يقول أمشي اشتغلي ما عندنا طريقة أمشي اشتغلي تشتغل برا وشي شيلتها لكن في الإسلام هذا من أعظم الصدقة ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك كما قال صلى الله عليه وسلم فالتفريق بين الابناء من اعظم اشكالات الاباء على غير المعتاد جميع الناس بيتكلموا عن حقوق الابناء القليل هو الذي يتكلم عن ظلم الاباء حقيقه والظلم اسواء ان لا تعلمه الدين فيضيع ويصبح امانه في عنقك جاء, جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو عقوق ابنه قال النبني ابني ضربني اعوذ بالله هذا لا يحصل ما في زر يضرب ابوه مهما بكى ابوكدا من السوء وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه وعك ابوكدا مهما يكون دائما بقول الاولاد انت ما البتحاسب أبوه ابوه أبوك بحسب رب العالمين أنت تعمل ماكي طاول عدو. ما ماكي تطاول عليه ما تسيئه ما تخرج عن سلطانه طيب نقطة حساسة آباء يتدخلوا في شؤون الأبناء بعد الزواج وده كثير جدا يقول لك أنا مزوج ومع كويس لكن أمي ما راضية منا لأنها ما أدت أو ما جات أو ما احترمت قداي كما طلقتها انا ما عافيه منك الله يبقى الولد بين نارين مرته وبيته واولاده اللي من صلبه وظهره وما عندهم اي ذنب وما راى فيهم الا خيرا وبين امه صاحبه الفضل الاعظم بعد الله وصاحبه الاحسان الاجزل في الدنيا خيمة لا تضاهي خيمة يقول لي اطلق يجي استفتي يقول يا اخوانا اطلق نقول له اطلق يقول لك امارة ما عندها ذنب انا اعلم انه امي ظلطان عليها انا متأكد الله بيسألني امي ظلمتها وبعدها تقول لي اطلقها والله ما نملك الا نبكي بدموعنا. ما نلقى فتوى تخيل؟ لو قلت لا امسكها امسك مرتك ام تالي تقول لا اشوفك سلام الله تدلي وتخيل تطرد وحديد تقول ما دايرات ومرات الابو بعد ما يعرس ويلد لها مشكلة يقوموا يعملون أنا حل الحل عندي مش الفتوى المسألة ما فتوى المسألة مسألة وعي وحل لا تدخل ابنك في هذا النفق المظلم ما تعمل كده مرته يعتبر بيتك في سن بيتك ده ما ولدك المزوجة اصلحهم وحاول وكذا لكن في النهاية إذا صار الولد بين أمرين لا ثالث لهما طبعا لما نجونا نقول لهم امشي دخل اعمامك ودخل خيلانك ولو جدك أبو أبوك ده حي صلطوا عليه ما هو ولكل شيء آفت من جنسه حتى الحديد طغى عليه هو ومش قال لك ما عافي منك امشي كلم جدا خليه يقول له كان ما بعت من طريق الولد ده انا ما عافي منك اهجيب له من فوق والله عظيم لما اطيرت تقفل بقول له قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن انس في سنن ابي داود لا تعق والديك وان امرك ان تخرج من اهلك ومالك اعمل لك شنو الامر بتتعوض لكن الوالد بيتعوض ممكن تلقى مرة غيره بتلقى ابو غير ابوك بتلقى ام غير امك لكننا لا نلجأ لهذا الكلام لان احيانا يكون الاب مسلط وده هو بس لانه البيت ما جاء سلمت عليه او لانه ما أو لأنه قول قول ما عنده معه على كويسة كويسه هل هذا سبب لانك انت تشتت اسره قائمه وتهدم بيت موجود نسأل الله السلامة والعافية أردت من خلال هذه الخطبة أن أمس أو تار بسمع الناس بيتكلموا عن بر الوالدين كثير لكن ما بيتكلموا عن حقوق الأبناء كثير لما قال له ضربني ولما نخطى هذا الولد لما شاف الولد قاعد يرجف ممكن يكتب المناسبة يكتلوا قال لا تعجل علي يا أمير المؤمنين ما تستعجل أسمعني كان ما نفعت معك اقتلني سكت عمر رضو عنه قال له ما حق أحدنا على أبيه أبوي عنده علي حق أنا عندي علي حق هل أنا الله بيسأل مني في أشياء يعني الله ألزم بحاجات تجاهي في ولا ما في قال أن يختار أمه دحقه عليك قبل ما يتولد أن يختار أمه وأول إحساني إليكم تخيري لماجده الاعراق باد عفافها داب قال لي اولاده نجحوا نجحوا نجح شديد لماون قال لون نجحتوا اي لقيتوا قوات اي مني انا قال لون واول حاجه قدمتها عليكم جاب أمها. امهم قعده قالوا امكم دي لا اتنعاب ولا تعيرون بها انا اتزوجت هي وجابتكم دا احساني لكم ده أول بعد أشوف الباقي وأول احساني اليكم تخيري لماجدة الأعراق بعد عفافها وان يعلمه الكتاب يختار أمه وان يعلمه الكتاب وان يختار اسمه للتالتة قال لم يفعل واحدة أما أمي أما تحت مجوسة اشتراها وجاب... وجابني أنا وميزته مختاره كويس أمي بعيروني بيها وثانيها سماني جعلانا سموا ابو الجعران فزج بسلم ولد جعران يا زول الدنيا دي الله ما لا اسماء انت ما لاقي الا هناي انت عارف كمان لقيت اسم شوف اسم عربيه من العربات وسميوه سمي مرسيدس ولا تايوتا لو غنبتك العزماء شوف سمي ركشة تسمي جعلان جعلان شنو يا أخي قال جعلان قال قال له أما الكتاب فلا أعرف عنه شيئا إنما له إبل وأقضي وقتي كله مع الإبل فالتفت عمر إلى الاب وقال له عققته قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك لا حق لك عندي اذهب فلعله ظنك جملا فضربك انك قالك واحد من البهائم دي زول لا عنده اثب قويس ولا يقرأ كتاب يتفكوا مع البهايم ما فرق بينك بين البهيمة زي ما بيلطش البهيمة يلطش كتا ذاتك هذه بعض الاشكالات التربوية في الخطبة الثانية سوف اتحدث عن ما هو المطلوب من الاباء تجاه الأبناء بصورة مباشرة أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يعين وأن يتقبل إنه اليذارك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أول شيء يفعله المسلم مع أبنائه يدرك المسؤولية إزاء الأبناء يعرف إدن المسألة دي مسؤولية وانه لو في تكسير الله حيحاسبه كما عرف هذا ما يستطيع يعاملهم المعاملة الطيبة ده واحد اثنين يشعرهم بعطفه وحنانه كون تسمع ولدك إنك انت بتحبه وكون تشعر بحنانك مهم اسمع إلى نبيك صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري في الأدب المفرد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع حسنا أو حسينا على قدمه طبعا ما حقدر نمثل لكم رسول يكون جالس بيجيب الولد بيركب كرعين الولد في كرعين هو كرعين الولد الشمال في اليمين واليمين في الشمال ويمسكه من يديه وبيكرع الاثنين اتنين يرفعوا وينزلوا يرفعوا وينزلوا دمنه هذا نبي الامه ورسول الله محمد عليه الصلاه والسلام ويقول له حذق ترقى عين بقه حذقة الحازق الانسان المحدد ترقى معناه قاعد ارفعك عين بقه عيونك دجاج زي طائر البقه حذقة ترقى عين بقه يلعب وكان الزبير بن العوام يجمع ولده ويقول أزهر من آل عتيق آل عتيق أو بكر الصديق عتيق جميل من ولد الصديق أرذه ألذ من ريقي إلعب شفعوا كده كان النبي عليه الصلاة والسلام ينادي عبد الله وعبيد الله وكثيرا أبناء العباس التلاتة. كثير ابن العباس وعبيد الله بن العباس وعبد الله بن عباس يوقفهم بعيد يقول تسابقوا وأيكم سبق إلي أعطيته كذا وكذا فيجري الابناء فربما وقعوا على صدره فيقبلهم أو وقعوا على ظهره صلى الله عليه وسلم لابد أن تشعر أبنائك بحنانك وبحنوك ما في واحد عامل فيها يكون عامل فيها صارم مع الأولاد يقول لك أنا ما بضحك معهم عشان يطلعوا أولاد تمام يطلعوا تمام كيف؟ يطلعوا تضحك معهم لابد أن تشعرهم بحنانك لينشاوا تنشئه نفسية سوية صحيحة ثلاثة يغرس فيهم مكارم الأخلاق يغرس فيهم مكارم الأخلاق الكرم الشجاعة يشكر اليون يشك... يدفعهم الى مكارم الأخلاق عموما رابعا يمارس معهم الشورى يشعرهم بكيانهم وذاتهم دارت تعمل حاجة في البيت أولادك صغار. قلوا اسمعوا دارين نعمل برندة نعملها كيف أسمع كلامه وما تأخذ به يعتبرون شفع لكن أسألوا دارين نعمل كده في البيت دارين نغير كده دارين نسوي كده شاورهم أنت عارف في بلاد المسلمين في شورى ليه لانه ما في شورى على ادنى المستويات عشان كده ما في شورى على اعلى المستويات يعني على مستوى الدولة في العالم الاسلامي ما في شورى لانه في البيوت ما في شورى علمنا الشوره مارس معه من اسمع لارائهم رابعا ولا خامسا يدرك مسؤوليته اذا ابنائه يشعرهم بحنانه يغرس فيهم مكارم الأخلاق يمارس معهم الشورى خامس خامسا مفتح العينين على أفكارهم وأصدقائهم وأحوالهم أولاد بقرة بقروا بيشوف بقروا شنو بيشوف فهموا شنو أصحاب منو لا بد من التدخل في هذه الشؤون ولا سيما في مرحلة محددة وإلا ضاع أبناؤك برفقة السوء وبالاطلاع على ما هو محرم لا بدك ادخل مفتح العينين يسعى لحفظهم والاحتوائهم ولتدارك الأمور التي عندهم هذا الذي ينبغي ويلزم الآباء تجاه أبنائهم يفيض عليهم من المال ولا يبخل عليهم بشيء يدفع لأولاده مدرسة يدفع لهم قروش يدفع لهم هنا يدفع لكن شوفوا الكلام ده مهم جدا عند أخطائهم يرفق معهم وعند تكرر الأخطاء يحسمهم في حاجة بسيطة بقولوا أهلنا يقول لك ولدك شبعوا وطبعوا شبعوا عشان ما يحتاج يزول لا ما تخليهم شيء شيء من ناس ثانين تدي انت لكن تكون حاسم معه عند الخطوط الحمراء السرقة الكذب كويس الاشياء الأشياء التي لا تليق تكون حاسم معه ولذلك ارفقوا معهم عند الخطأ ولكن عند تكرر الخطأ لا بد من استعمال الحزم والحسم معهم يحسم ويحزم عند تكرر الأخطاء دي من الأشياء المهمه جدا في تربية الأبناء أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية خطبتي المسلم مع أولاده اسال الله تعالى أن يصلح أبناءنا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فانه لا يهدي لحسنها إلا أنت واصرف عنا سيء الأخلاق وانه لا يصرف عنا سياها الا انت اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن, وحسن عبادتك اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا يا رب العالمين اللهم اغثنا يا رب العالمين اللهم اغثنا اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله اللهم امنا بما انت اهله انت اهل التقوى واهل المغفره اللهم ارحم البلاد والعباد اللهم اغثك يا رب العالمين المدرار الصيب النافع يا رب العالمين اللهم اغثنا اللهم اغث بلادنا بالمطر واغث قلوبنا بالايمان واليقين يا رب العالمين ووفقنا لكل خير يا أرحم الراحمين اللهم اصلح الشباب اللهم اصلح الشباب اللهم اصلح الآباء اللهم أصلح الأمهات اللهم اللهم اللهم اجمع شمل الأسر يا رب العالمين اللهم اجمع شمل الأسر على الخير يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم واقم الصلاه